أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول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 وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا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 يوجاديلونك في الحق بعدما تبينك ان ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذا يعدكم الله احذر الطائفتين انها لكم وَتَوَدُّونَ أَن تُرَادَ الذُّنُوبُ فَتَكُونُوا لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عِدَابَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا وَشَّيْكُم مّعَاسَأَمَنَتُم مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُقْهِرَكُم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 سَأْلِقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاضْرِبْ فَأَطْرِبْ فَأَوْقَلَ أَعْنَاقِهِمْ وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 فَأَقِيمُوا الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فئة فَقَد بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهَ رَمَى وَأَن يُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَإِنَّ الْفَتْحَ قَدْ وَإِنْ تَنفَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ فَعَلُوا عُدْوًا لَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ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 اللَّهُ يَصُمُّ الْبُكْمَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضِينَ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 وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ فَتَحَ اللَّهُ يجعل لَكُمْ بَابًا فَافْتَحُوهُ وَادْخُلُوا فِيهِ بِتَقْوَى وَلَا تَدْخُلُوا كَمَا يَدْخُلُ الْمُجْرِمُونَ وَإِنْ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 كان هذا هو الحق من عندك فأنطر علينا حجارة من السماء أو أصنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنتم فيهم واما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله هم يسجدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون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 قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنفَهُ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا عَنِتُّمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَمْسَهُ وَالنَّرْسُ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا زلل <تزلنا> على عبدنا يوم الفرقان يوما ثقل جمعان والله على كل شيء قدير اِذ انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ ثَوَّاتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا إِلَيْهِ نُكْمِلُكَ مَنْ هَدَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قليلا وَلَوْ أَرَانكَ هُمْ كَثِيرًا لَفَشِنْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱللهُ إِذْ تَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى فَإِذَا تَمَّ فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء سَيُوَايَأُ فُضُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَرَاعٍ بَيْنَه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ شَذِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالرَّهَأُ أُولَئِكَ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ذٰلِكَ بِأَنَّ الله لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا على قَوْمٍ حَسَّنَ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ فَإِمَّا تَتَقَفَّىَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ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 وَمَا أَنْتُمْ مُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَإِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَميعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا اسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يقمن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين اَيَّكُمْ مِنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ أَلَمْ يُخَفِّفِ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا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 أَكَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْحَابٌ يَسْخَنُ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقُلُوا مِمَّا وَرِمْتُمْ حَلَالٌ قَيِّمًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غفور يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذت منكم وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لهم من لا يأتيهم من شيء حسايا يهاجروا وان استنصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوهتكون فتنه في الارض وفساد كبير